ما كدر ونبي ودعك خذني يا حبيبي معك ما كدر ونبي ودعك خذني يا حبيبي معك مثل ذي العلاب تبعك، مثل ذي العلاب تبعك، حتى لو طلعت الجمار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 حولنا يا نوم اجتناع شامل ولا حبايبي من